لدورة القواعد الفقهية وقد سبق في الدرس الماضي أن الأحناف عندهم الوضوء ينقسم إلى خمسة أقسام وذكرنا القسم الأول ألا وهو الفرض ثم القسم الثاني ألا وهو الواجب ألا وهو الواجب وعرفنا الواجب عند الجمهور والأحناف فهم اتفقوا في التعريف ولكنهم اختلفوا في الفرق بين الفرض والواجب الجمهور عندهم الفرض والواجب شيء واحد لكن الأحناف فرقوا بين الفرض والواجب والفرض ما ثبت بدليل قطعي متواتر كالكتاب والحديث المتواطر وما ثبت بحديث آحد صحيح طبعا فهو واجب وهذا خلاف ما عليه الجمهور والمالكية عندهم أيضا الفرض هو الواجب إلا في, في مسألة واحدة وهي مسألة الحج الحج عندهم الواجب يجبر بماذا؟ بالدم هذا بالخصوص عند المالكية بالخصوص في مسألة الحج فقط ثم قسمنا الواجب قلنا بأنه ينقسم باعتبارات مختلفة لكن ذكرنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما لا يدخل تحت قدرة وطاقة المكلف ما لا يدخل تحت قدرة المكلف المكلف لا يمكن أن يدخل الوقت مثلا يأتي بالزوال لنصلي الظهر إذن هذا ليس في قدرة المكلف ولا في وسعه ولا في طوقه هذا قسم قسم الثاني واجب وهو ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه غير مأمور بتحصيله غير مأمور بتحصيله الإنسان مأمور بماذا؟ مأمور بالحج ولكن غير مأمور بتحصيلك لتجتهد وتكد من أجل الذهاب إلى الحج الإنسان أيضا مأمور بماذا؟ مأمور بالزكاة لكنه غير مأمور بماذا؟ بتحصيل الأموال من أجل إخراج الزكاة القسم الثالث ما يدخل تحت قدرة المكلف ما يدخل تحت قدرة المكلف ومأمور وهو مأمور بماذا؟ بتحصيله مثل ماذا؟ مثل الصلاة الصلاة مأمور بالصلاة ومأمور أيضا بالطهارة, مأمور بالطهارة. إذن هذا في قدرة المكلف وفي طوقه ووسعه ومأمور بتحصيله ثم أيضا عرفنا المندوب وذكرنا أنه يسمى عند غير الحنفية بأسماء يسمى بأسماء يسمى المندوب ويسمى السنة